فأن ما عليهم غير والفواحش إلا اللبن إن ربك واسع المغفر وأعلم بكم إذا نشأكم من در وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فَلَا تَذْكُرُوا أَن فَتَكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَا لَكُم الَّذِي ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وادرة مجر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما تعى وأن تعيى ثم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أغلات وأحيا وأنه صلق الزوج من نطفة وأن عليهم نشآة يخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب وأنه نور كانوا هم اظلموا وظلموا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين القراط المتقين قراط الذين أمعنت عليهم غير عليهم المؤتفق تأنى فالشاء ما رشاء ربك فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْلَمُونَ وَتَضْحَكُونَ ولا تبكون تَفْعَلُونَ وَأَنَّ افمن هذا الحديث تعجزون عنه وَلَا ولا تدفون وانتم نائمون فسجدوا لله واعبدوا باذن الله الرحمن الرحيم قربت ساعدت وهشقى طاما وإن أروايتي يعلموا ويقولوا تثن مستمر وكذبوا واتبعوا ولقد جاء فكذبوا عبدنا وقالوا نجدود والزهر ففتحنا Diddy. صراط المستكين صراط الذين أنعمت عليهم غير مرضوب عليهم ولا كذبت عام فكيف كان ولقد يكثرنا القرآن للذكر فهل من مستهر كذب السمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نستبع نادع وسع اهلقي الزدر عليه من بيننا بل هو كذاب نشيط سيعلمون غدا من الكذاب نشيط انا مرسي لهم فارتقنهم والصبر ونسبحكم أن الفاء كثمة بينهم كل محتضر فلا كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا لهم طيحته واحدة فكانوا, فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يكتر القران مهل مَنِ طب من الَّذِينَ إِذَا أرسلنا لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد is dead, no. أكون اننا متين <سكين> فينا نعمونا في مقعد في فينا